وَالسَّمَاءِ إِذَا ثُلِّلَتْ بُرُوجُهَا وَإِذْ يُنْذِرُ الْمَوْعِدُ وَجَاهِلٌ وَمَشْغُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شعود وما لقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي له ألك السماوات والله على كل شيء شهيد ان الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جنم فلهم عذاب جندما ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الحوث الكبير إن بطش ربك لشديد إن ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوحي محفوظ الله أكبر حرع <تصفيق>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 وقد خاب من دساها كذبت تمود بطواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله آقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فَددمَا لَِم رَبُّ غِذَ مِم فَسَوهَا وَلَا يَخَافُ حُقُبَهَا